مستنكر الصوت لشاعر محمد الصواق لا <تصفيق> ونزل ما العين صعب ارتفاعه الله أكبر صرت تستنكر الصوت من بعد ما كنت اتمى الناس معه العام تحسب للدقيقة أهلا ما تعطي الوقت ساعة الله انت يا الليل ايتان خاف قيلات اقنعت قلبي عنك رغم امتناعة من باعني مثيل البضاعة حبل الوصل لو بيننا صار مفلوت ما همني هم في جذبته وانقطع نفسي عزيزة ذباحات حتنشجاعة المر عندي خير من حاليات لا صار به من نوهم مقطاع لو توزن الدنيا منه نزال من العين صعب ارتفاعه خالصت منك يوم تستكر الصوت من بعد ما كنت اتمنى سماعه